يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إفن ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأتون كل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم أكرم وأنثى وجعل لكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراف آمن